m اللهم سلمني إلى رمضان اللهم وسلمني رمضان وسلم لي رمضان. وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك شهر افترض المبارك. الله عليكم سياما تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويسلسل فيه الشيطان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمد هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن شهر, شهر الخير هو الشهر الذي تفتحت فيه أبواب السماء أبواب وتنزل جبريل على خات الرسول وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام عليه وسلم وهو الشهر والسلام الذي من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه اتقاب تعظمه وأيات تتصدق, رحمة تتصدق تغفر ونعم تشكر يا الخير اخبر اذا اردت ان تحقق التقوى في الصيام فليصوم قلبك وجوارك يصوم عن الحفظ والضغير تصوم عن النظر الحرام تصوم عن الخنى يصوم عن الفحشاء، تصوم عن اذية العباد, تصوم عن, أذية العباد تصوم عن المشي الى المحرم حال السر لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته وقائم غص بزفرته ساجد يتباكى بدعوته اقوام صالحة يعرفون للقربات حقها أحبوا ربهم فأحبهم وتقربوا إليه فقربه. حال السلام حال السلام حال السلام ثم له الوفاة بعد العصر فأخذ يشهق ويشهق وقد جف وهو ويبس لسانه حال السلام. فأصر عليه ولده وهو يأبى أن يفقر ثم جعل يصارع غمرات الموت طريق الجنة بمثل هذا فليعمل العاملون قوامت قوة, قوة. قوة القوام فلما نزل بها مرض الموت كانت صائمة فاشتد عليها النزع أكثر عليها أبناؤها يطلبون منها أن تفكر صوامة قوة. ثم أخذت كتل القرآن حتى فاضت روحها إلى بارها وهي صائمة إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب الصوت. الصوت. يربيك على الطاعة والانقيام والذلة لرب العباد الصوت. يكفح جماح الشهوة الصوت. يربيك على البطولة والإرادة الصوت. يجعلك تعيش الإسلام بعزم حجم وارادة صخرية تتحطم فوقها اموال الشهوان أصيح. تعكد قلبك الان على ارادة تسوقك لطريق صحيح وهدف واضح أصيح. أصيح. اي تأثير بالله عليكم للصيام في ذاك الذي يدعو عند افطاره فيقول لهب الضمى ابتلت العروق ثبت الاجر ثم يشعل سجارة اي معنى للذي يفرح بطعام الافطار ولعله ليس له من صيامه الا الجوع والعبس اي تقوى يرجوها من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصومه معينه عن النظر الحرام ولا سمعه عن السمع الحرام بالله عليكم اي تقوى يحققها الصيام في ذاك الذي يجمع الحسنات في النهار وفي الليل يصير عبدا لشهوة نفوس لم يهدبها الجوع ولم يربها السجود والركوع كم من ابن يشتكي اعراض ولده وكم من زوجة تتلهب لتوبة زوجها يا قوم اين اثار الصيام وانوار القيام معاشر الصائم ها هي القلوب تقبل في هذا الشهر الكريم لماذا لا نصطاجها بسنارات الايمان نوسم من للصادقين وصى كل الصادقين بالتغيير اعزم على قيام رمضان كله أخير. اعزم على ترك التدخين اعزم على تطهير عينك واذنك من الحرام أخير. رمضان لن تجد افضل منه للاصلاح رمضان لن تجد أفضل منه للاصلاح اللهم لك, أفضل اللهم لك سبح وعلى رزقك افضل ذهب الرمى ذهب الرمى وثبت الاجر ان شاء الله تعالى المؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمد ابن عبد الرحمن العريفي. ابن عبد الرحمن العريس إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعري أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا أجر وتحسب من عمري إني صال. الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناء المتصف بصفات الكمال عزة وكبرياء سبحانه ما أعظم شانه وما أقدم سلطانه وما أوسع حلمه وغفرانه أحمده سبحانه فهو المستحق للحمد والثناء يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء خلق الخلق فقدر وملك فدبر وشرع فيسر جعل قوة الأمة في ايمانها وعزها في اسلامها والتمكين لها في صدق عبادتها احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واسطغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وخير المتعبدين ورأس الأولياء أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أما بعد من فضل ارحم الراحمين ان جعل لنا مواسم مباركات نتزود فيها من الغنائم ونجمع الاجور العظائم ومن اعظم مواسم الخيرات شهر الخير والبركات والنور والمسرات شهر تقال فيه العثرات وترفع الدرجات وتجاب الدعوات شهر تمحى فيه السيئات وتضاعف الحسنات شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر بمقدمه ويبشر اصحابه كما صح عند النسائي والبيهقي انه عليه الصلاة والسلام قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم سيامة يفتح فيه ابواب الجنة ويغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم نعم ان ادراك المرء لرمضان نعمة من اجل النعم فكم غيب الموت من قريب ووارى من صديق حبيب وكم امتلأت المستشفيات بمرضى تتفطر قلوبهم شوقا للصيام يتمنون والله لو استطاع صيام يوم من ايامه او قيام ليلة من لياليه ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون لذا كان الصالحون يشتاقون لرمضان قال المعلى بن فضل كانت سلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وقال يحيى بن أبي كثير، كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا كان رمضان يدخل عليهم وهم ينتظرونه يترقبونه يتهيئون له بالصلاة والصيام والصدقة والقيام أسهروا له ليلهم وأضمأوا نهارهم فهو أيام معدودات فاغتنموها لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته وقائم غص بزفرته وساجد يتباكى بدعوته كان يدخل على أقوام صدق فيهم قول الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسنا ما أخفي لهم من قروتهم أعين جزاء بما كانوا يعملون كانوا يشتاقون إلى رمضان فهل يستحق منا رمضان هذا الشوق للقائه نعم ولا عجب فرمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ورمضان هو الشهر الذي تفتحت فيه أبواب السماء وتنزل جبريل على خاتم الرسل وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ورمضان هو شهر تكفير للذنوب فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر ورمضان هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويسلسل فيه الشيطان وهو الشهر الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورمضان هو الشهر الذي جعل الله العمرة فيه كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام ورمضان هو الشهر الذي فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر ورمضان هو الشهر الذي لله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار فهو شهر التوبة والرضوان والصلاح والإيمان فهو شهر مبارك رقاب تعتق وآياذ تتصدق وذنوب تغفر ونعم تشكر أيها الصائمون والصائمات الصوم عبادة السادات وثيد العبادات وأحلى الأعقيات والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصها الله تعالى لنفسه كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم عبادة الصابرين قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم كفارة للخطيئات قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكفي صائما تشرف الله تعالى بالصلاة عليه وتصلي عليه الملائكة المقربون صح عند ابن حدان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين والصوم جنة من النار يعني حماية كما صح عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام وصح عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض والصائمون يدخلون إلى الجنة يوم القيامة من باب الريان وهو باب لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل منه شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا والصوم سبيل إلى الجنات كما صح عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة لأجل هذه الفضائل لا يزال الصوم أيها الإخوة والأخوات عند الصالحين له مكانة شامخة يرفع الله به درجاتهم ويكفر سيئاتهم كما روى النسائي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين أم المؤمنين حفصه رضي الله تعالى عنها شيء فطلقها تطبيقه فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصه فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها عليه الصلاة والسلام وفي مسند أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ غزوا يوما فأقبل إليه أبو أمامة قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم قال أبو أمامة فسلمنا وغنمنا قال ثم شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانية. فأتيته قلت يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا قال ثم شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا قال فأتيته قلت يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتة هذه فسألتك أن تدع والله لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله مرني بعمل يعني ذلني على عمل صالح ما دام أن الشهادة في سبيل الله قد فاتتني في غزوات كثيرة يا رسول الله دلني على عمل صالح فعلى ماذا ذله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له فسمع أبو أمامة هذه الوصية فما رؤيا بعدها هو ولا امرأته ولا خادمه إلا قياما فكان الناس لا يرون في دارهم دخانا بالنهار أبدا بل كان الناس إذا رأوا في دارهم دخانا بالنهار عرفوا أنهم قد نزل بهم ضيف لبث أبو أمامة أمامة رضي الله تعالى عنه ذمانا على ذلك قال ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول الله فمرني بعمل آخر فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أنك لم تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها لك درجة وحط عنك خطيئة فلازم أبو أمامة بعدها الصلاة والصيام ولم يكن يدعه أبدا وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعرفون للقربات حقها يحرصون على صوم النافلة فضلا عن صيام رمضان وقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اترضته عليه كان الإمام الصالح إبراهيم بن هانئ رحمه الله يكثر الصيام حتى كبرت سنه فنزل به مرض الموت ثم حضرته الوفاة بعد العصر فأخذ يشهق ويشهق وقد جف فريقه ويبس لسانه فالتفت إلى ولده قال يا ولدي أنا عطشان فجاءه ولده بماء فلما قربه إلى فيه أخلق شفتيه فجأة وقال أغابت الشمس؟ قال ولده لا فدفع الإناء عن فمه فأصر عليه ولده وهو يأبى أن يفقر فجلس ولده ينتظر أذان المغرب والإناء بيده فسكت الشيخ قليلا ثم جعل يصارع غمرات الموت ثم قرأ لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون ثم تشهد ومات مات وهو صائم اما المرأة الصالحة من البيت الطاهر نفيسة بنت الحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا فكانت تكثر من الصيام حتى كبرت سنها ورق عظمها واقتربت منيتها فلما نزل بها مرض الموت كانت صائمة فاشتد عليها النزع فاكثر عليها ابناؤها يطلبون منها ان تفطر فنظرت اليهم وقد تقلصت شفتاها وثقلت لسانها وقالت لهم وعجباه وعجباه أنا منذ ثلاثين سنة أسأل الله ربي أن ألقاه وأنا صائمة أفطر لما حان اللقاء هذا لا يكون ثم أخذت تتل القرآن فلما بلغت قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة جعلت ترددها كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة حتى فاضت روحها إلى بارها وهي صائمة أقوام صالحون أحبوا ربهم فأحبهم وتقربوا إليه فقربهم قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى أنضى داود ابن أبي هند أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما ولا يعلم به حتى أهله قيل له كيف فقال كان داود خرازا يخرج كل يوم إلى دكانه ويحمل معه غداءه فإن كان مفطرا أكله وان كان صائما تصدق به على مسكين في الطريق ثم يرجع عشيا فيفطر مع اهله وهم لم يعلموا انه كان صائما اما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد كان كثير الصيام فلما نزل به الموت قال لم اسف على شيء يفوتني من الدنيا الا على ثلاث ضماء الهواجر يعني صيام الايام شديدة الحر التي يشتد فيها العطش قال ضماء الهواجر ومكابدة الليل ولم اقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاجة معاشر الصائمين نعم كان الاولون يمتدحون الصيام ويجعلونه طريقا الى الجنة يدركون الحكمة الالهية التي شرع لاجلها أما اليوم فكثير من الناس يصومون ولكن قليل أولئك الذين يعرفون لماذا يصومون وهذا هو الفرق بين العادة والعبادة نعم لماذا نصوم في رمضان تمسك عن الطعام والشراب تجوع وتعطش لماذا تسهر وتتعب لماذا أصرف الطعام بين يديك والماء البارد أمام عينيك ومع ذلك لا تمد إليه يديك لماذا لماذا أمرك الله بالصيام ما الهدف هل الغاية هي أن نجوع ونعطش اسمع إلى الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم, لعلكم ماذا تجوعون تعطشون تتعبون؟ لعلكم تتقون نعم لعلكم تتقون والتقوى خشية من الله تعالى في القلب اذا الصيام لا يتعامل مع الفم لا ولا مع الفطن ولا مع اليدين والرجلين وانما يتعامل مع القلب فاذا صمت فتأثر بطنك فجاع وتأثر فمك فيابس وتأثر جسمك فضعف لكن لم يتأثر قلبك فلم يخشع ولم يرق ولم ينكسر فما حققت الغاية من الصيام خل الدنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من حقق التقوى شعور بأن حياته كلها ملك لله تعالى يفعل بها ما يشاء فهو يصلي وقت الصلاة ويصوم وقت الصوم ويتصدق مع المتصدقين ويقرأ مع القارئين عدد من الصائمين ظنوا أن المقصود هو الإمساك عن الطعام والشراب فأمسكوا مع الأسف عن الحلال لكنهم خرقوا صومهم بالحرام نعم أي تأثير بالله عليكم للصيام في ذاك الذي يدعو عند إفطاره فيقول ذهب الضمى ابتلت العروف تبت الأجر ثم يشعل سجارته أي معنى للذي يفرح بطعام الإفطار ولعله ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أي تقوى يرجوها من يصوم بطنه عن الطعام ولا تصوم عينه عن النظر الحرام ولا سمعه عن السمع الحرام ولا يصوم لسانه عن الآثام بالله عليكم أي تقوى يحققها الصيام في الذي يجمع الحسنات في النهار وفي الليل يصير عبدا لشهوته فيعكف على قنوات فضائية أو شبكة عن كبوتية أو من يدري لعله يكون في الليل زبونا في ملاه ليلية وتجمعات غوغائية إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت تحظي إذن من صومي الجوع والضمى فإن قلت إني صمت يومي فما صمت إذا أردت أن تحقق التقوى في الصيام فليصم قلبك وجوارحك فالقلب يصوم عن الحق والضغينة والعين تصوم عن النظر الحرام تعظيما للملك العلام والأذن تصوم عن الخنا واستماع الغنا، واللسان يصوم عن الفحشاء والكلمة الشنعاء واليد تصوم عن أذية العباد ومزاولة الفساد والرجل تصوم عن المشي إلى المحرم فلا تسير إلى إثم ولا تتقدم الصوم يربك على هذا يربيك على البطولة والإرادة يكبح جماح الشهوة يربيك على الطاعة والانقيات والذلة لرب العباد الصوم يجعلك تعيش الإسلام بعزم حديدي وإرادة صخرية تتحطم فوقها أموال الشهوات تعقد قلبك الآن على إرادة تسوقك لطريق صحيح وهدف واضح ليكن دخول رمضان بداية تحول في حياتك رمضان يقوي فيك الإرادة نعم أنت بإرادة تركت الطعام وامتنعت عن الشراب لم يقيدك أحد بقيب ولم يقف على رأسك رقيب إذن اعزم على ختم القرآن من الآن مرارا في رمضان وحقق ذلك اعزم على قيام رمضان كله وحقق ذلك اعزم على ترك التدخين وحقق ذلك اعزم على تطهير عينك وأذنك من الحرام وحقق ذلك نعم رمضان فرصة للصادقين في التغيير ووقت لن تجد أفضل منه للإصلاح رمضان يعلمنا أن في نفوسنا قوة لا تكف في وجهها الصعاب يا قومي أكثر الناس عنده إرادة نعم عنده إرادة لكنه لا يفعلها انظر بالله عليه لأحوال الناس اليوم بين شعبان ورمضان كيف يتغير المجتمع كله تكتظ المساجد بالمصلين، وتجد أيد المتصدقين، ويتنافس القراء والصوم والعباد والقوام أبطال استطاعوا أن ينتصروا على الشيطان هذه النفوس التي تغيرت الآن هي عاجزة عن الإصلاح والتغيير لو صدقت هي عاجزة عن الثبات على مثل هذا الصلاح؟ بالله عليك كم من شاب وفتاة يعلم أن برنامج حياته يحتاج إلى تعديل إلى متى تستمر العلاقات المحرمة؟ والنوم عن الصنوات إلى متى يتحكم فيك الآخرون من أصدقاء وعشاء وأرباب شهوات إلى متى تسوّث لماذا لا تكون بطلا وتدرك لماذا خلقت ما الذي يريده ربك منك لماذا أوجدك في هذه الدنيا وإن شئت أن ترى أمثلة مع الأسف للجبناء الذين تعودوا على أسلوب في الحياة أليفوه عاشوا عليه فرأوا أن من المحار أن يغيروه إن شئت أن ترى أمثلة على هؤلاء الجبناء، فتأمل معي حال اليهود أرسل الله تعالى إليهم موسى فبشرهم بمحمد ثم جاءهم عيسى فبشرهم أيضا بمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فهم منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم ما شكوا في صدقه طرف عين، يعلمون أنه النبي الخاتم الذي أمرهم موسى باتباعه ويعلمون أن نجاتهم في الدارين بالدخول في الإسلام يعلمون أنهم قد حرفوا وبدلوا لكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون كبرا وعنادا ولا يزال كل واحد منهم تمر به الأوقات وتمضي الأيام والسنوات وهو يرى الحق وتضعف إرادته عن اتباعه وانظر إلى حال اليهود يوم الأحزاب فإن أحزاب قريش ومناصرهم لما عزموا على قتال المسلمين وجيش جيوشهم وأقبلوا إلى المدينة تحير النبي عليه الصلاة والسلام وتحير أصحاب ماذا يفعلون فنظروا فإذا المدينة تحيط بها الجبال من ثلاث جهات فعلم المسلمون أن جيش الكفار لا يمكن أن يهاجم المدينة إلا من جهة واحدة وهي السهل فحفروا خندقا عند مدخل المدينة يمنع الكفار من دخولها فلما وصل جيش الكافرين ورأوا الخندق تحيروا كيف يصلون إلى المدينة كيف يدخلونها فعسكروا من وراء الخندق لا يستطيعون دخول المدينة كان في المدينة قبيلة من قبائل اليهود هم بنو قريضة كانوا في حصر لهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل بينهم وبينهم عهدا ان يقاتلوه ولا ينصروا عليه احدا لكن اليهود كعادتهم خولة لما رأوا تلب الاحزاب وتتابع الكروبات على المسلمين شعروا ان هذه نهاية الاسلام فنقضوا العهد وارسلوا الى الكفار ما يعينهم ولم يكتفوا بذلك لا بل لما رأوا المسلمين مرابطين عند الخندق منشغلين في القتال جعلوا يتسللون في طرقات المدينة ثم أقبلوا على بيوت المسلمين يهاجمون من فيها من النساء والصبيان حتى وصلوا إلى حصن لحسان بن ثابت فيه نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبعض نساء المسلمين وصبيانهم فهاجموهم وكادوا أن يهتكوا الأعراض ويقتلوا الأرواح لولا أن الله تعالى دحر كيدهم ولم تزل رح الحرب دائرة على المسلمين واليهود في حصونهم يمدون الكفار من بعيد ومضت أيام عصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر حتى أنجز الله وعده وأعز دنده وهزم الأحزاب وحده وفر كفار قريش إلى مكة وتفرقوا في البلاد فأسقط في يد اليهود وأغلقوا عليهم حسنهم وكانوا فعلا يستحقون العقاب. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء اليهود بني قريضة فعسكر حول حسنهم عرض عليهم أن يستسلموا فأبوا فحاصرهم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما ويومين وثلاثة وأسبوعا وأسبوعين وهم صامدون حتى أكمل خمسة وعشرين يوما فلما جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب ورأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يؤدبهم اجتمعوا وهم في حصنهم فقام فيهم سيدهم كعب بن أسد فقال لهم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا بما شئتم منها قالوا وما هن قال نتابع هذا الرجل ونصدقه ونؤمن به فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتؤمنون به فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا بكل غطرسة وكبر لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل بها غيرها قال كعب فإذا أبيتم علي هذه فخذوا الثانية قالوا وما هي قال إنما يجعلنا نجبن عن القتال خوفنا على نسائنا وصبياننا فهلما فلنقتل ابناءنا ونسائنا ثم نخرج الى محمد واصحابه رجالا مسلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا نخاف عليه فنقاتل حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك نسلا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري لنجدن نساء وأبناء آخرين فانتفضوا وقالوا أنقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم فقال كعب فإن أبيتم علي هذا فاسمعوا الثالث قالوا وما هي قال الليلة ليلة سبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمينون فيها فانزلوا نهجم عليهم لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غره فنغلبهم فجعلوا يبحثون عن أعذار قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابهم ما لم يخف عليك من المسخي كيف نفسد علينا السبت وهو وقت عبادة سكت كعب قليلا متفكرا في هؤلاء الرعادي الذين ليس عندهم إرادة ولا قدرة على التغيير ولا اتخاذ قرار ولا رجوع إلى الحق ثم قال والله يا معشر يهود ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما فمضت عليهم أيام وهم في كرب شديد وهم بعض الصحابة باقتحام الحسن عليهم ففكر بن قريضة ماذا يفعلون فتذكروا أنهم في الجاهلية كانوا حلفاء للأوس وسيد الأوس قبيلة الأوس سيدهم سعد بن معاذ فلما أصبحوا جعلوا ينادون يا محمد ننزل على حكم ننزل على حكم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ينزلون على حكم من؟ قالوا ننزل على حكم سعد بن معاد عجبا على حكم سعد بن معاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر فوافق على ذلك أمرهم بالنزول وأرسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سعد مصابا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة بالمسجد عنده من يمرضه ويعتني به انطلق قومه اليه ينادونه فلما دخلوا عليه فاذا هو قد تمكنت منه الجراح حتى ضعف وكان رجلا جسيما جميلا فاقبل قومه بدابة قد وضعوا عليها وسادة من ادم وحملوا سعدا فوقها قال ما خبركم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك لتحكم بينهم وبين بني قريضة حجب سعد كيف يحكم فيهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم فأخبروه أن بني قريضة اختاروا دون غيره سكت سعد ومضى معهم على الدابة فجعل قومه حوله يقولون يا أبا عمر أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك لتحسن إليهم اذكر ما بينكم من صداقة بالجاهلية الجاهلية اذكر أنهم كانوا يتاجرون معك اذكر كذا اذكر كذا فلما أكثر عليه نظر سعد إلى السماء وقال لقد آن لقد لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لا إمام وصل سعد إلى ديار بني قريضة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وبنو قريضة يجلسون في ناحية أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس حوله قال قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ مريض ورجل جسيم ثقيل ما يستطيع أن ينزل من على الدابة قال قوموا ساعدوه على النزول نزل سعد فلما جلس على الأرض نظر إلى اليهود فإذا هم الذين خانوا وغدروا ونقضوا عهدهم مع المسلمين وإذا هم الذين هاجموا حسر حسان بن ثابت الذي جمعت فيه النساء والصبيان وإذا هم الذين أمدوا قريشا بالسلاح والطعام وإذا فيهم رجال أشداء مقاتلون عوهدوا مرارا وتكرارا وغدروا فلا يؤمنون بعدها سكت الجميع ينتظرون حكم سعد بن معاذ فالتفت سعد إلى جهة اليهود قال يا بني قريضة عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم لما حكمت قالوا نعم خشي أن يحكم بحكم ثم يعترضون أو يطالب بأي غير الحاكم فأراد سعد أن يستوثق منهم فلما أجابوه قالوا نعم أراد أن يلتفت جهة النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله السؤال نفسه لكنه استحى هو أصلا من البداية مستحيل يعني كيف يحكم أصلا والنبي عليه الصلاة والسلام موجود بينهم لكن قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأشار سعد بيده من أدبه إلى الناحية التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت بوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له بل أشار بيده فقط وقال وحكمي ماض على منها هنا قال عليه الصلاة والسلام نعم فسكت سعد قليلا وجعل يفكر والناس يترقبون والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرهف سمعة ينتظر ما ينطق به من الحكم وسعد قد اشتد عليه المرض والجهد حتى ما يكاد أن يسمع صوته أصلا عندها استجمع سعد القوان ورفع رأسه وقال فإني أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة وتصبى النساء والذريه وتقسم الأموال عندها ابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وقام وقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة يعني أصلا هذا حكم الله تعالى أنا كنت سأقوله لهم لكنهم أضوا أن يصرعوه مني ثم أمر بهم فجمع المقاتلون في مكان وجعل عليهم من يحرسهم كان من بين هؤلاء الذين جمعوا رجل أعمى اسمه الزبير ابن بابا كان الزبير من كبارهم وكانت تمر به الفرص تلو الفرص لاتباع الحق وتغيير مسار حياته لكنه يجبن عن ذلك الزبير لما كان في السلامة في الحصن خرج يوما مع بعض اصحابه فاخبروه ان كوكبا احمر قد ظهر في السماء فقال لهم هو اعمى قال لهم قد طلع الكوكب الاحمر قالوا نعم فقال انه لم يطلع الا لخروج نبي او ظهوره ولم يبقى أحد إلا أحمد وهذا مهاجره يعني المدينة ثم لم تمضي أيام حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكذب به الزبيض سبحان الله مع كل هذه القناعة ولم يدخل في الإسلام لا لم يدخل في الإسلام بل كان يعاد المسلمين ولما جاءت معركة الأحزاب كان أعمى لا يستطيع أن يقاتل فكان يمدهم بالسلاح والرأي والمال وكان يتمنى ان لو كان مبسرا ليقاتل معهم بينما هو محبوس مع قومه اذ مر به ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه فلما رآه ثابت جحل ينظر الى الزبير فتذكر ان هذا اليهودي كان قد احسن اليه في الجاهلية فاراد يكافئه يكافر اقبل اليه قال هل تعرفني يا زبير فقلب الأعمى فكره جعل يتذكر هذا الصوت ثم قال وهل يجهل مثلي مثلك أنت ثابت بن قيس قال ثابت نعم أريد أن أكافئك بإحسانك إلي في الجاهلية ابتهج الزبير وفرح قال نعم إن الكريم يجزي الكريم فذهب ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا شيخ كبير بينهم كان قد أحسن إلي في الجاهليه، وأنا أشفع فيه يا رسول الله أن تطلقه فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وعثى عن قتله فرح ثابت ومضى سريعا إلى الزبير قال أبشر يا زبير قد عثى عنك النبي عليه الصلاة والسلام قم معي فقام معه الزبير لا تكاد تحمله قدماه من الفرح فلما مشأ فطوات وقف قال ثابت عجبا ما بالك وقفت قال وما يفعل شيخ كبير لا أهل له ولا ولد ما يصنع بالحياة قال ثابت انتظر هنا فرجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الزبير يريد زوجه وأولاده ويقول شيخ كبير أعمى به حاجة إليهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فوطلقت امرأته وأولاده مضى بهم ثابت إليه فلما رأوا أباهم تعلقوا به وفرحوا وهم يشكرون لثابت ثم أخذوا يمشون لكن الزبير ما كاد يمشي خطوات حتى وقف وقال يا ثابت وما يفعل شيخ كبير مع زوجته وأولاده في الحجاز من غير مال كيف يعيشون فعلم ثابت أنه يريد ماله قال ثابت انتظر هنا ثم رجع ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الزبير يقول وما يفعل شيخ كبير مع زوجته واولاده في الحجاز من غير مال كيف يعيشون فقال عليه الصلاة والسلام اطلقوا ماله فاخذه ثابت ومضى به الى الزبير قال يا زبير ما تريد اكثر من هذا هذه زوجتك هؤلاء اولادك هذا مالك هذه نفسك قم معي امشي الان فقام الزبير شاكرا داعيا فلما مشى خطوات وهو فرح مستبشر معه اولاده زوجته ماله جعل يتذكر قومه واصحابه وقد كان قبل قليل معهم لكنه اعمى لا يدري من بقي ومن ذهب، فالتفت الى ثابت وهو يمشي قال يا ثابت ما فعل سيدنا الذي كأن وجهه مرآة صينية تتراء فيها عذار الحي قال ثابت من تعني؟ قال أعني كعب ابن أسد سيدنا قال ثابت قتل فسكت ثم مشى قليلا ثم التفت إلى ثابت قال ثابت قال ما تريد؟ قال وما فعل سيدنا الآخر سيد الحضر والبادي قال من تعني؟ قال أعني حجي ابن أخطب السيد العظيم قال قتل فسكت قليلا ثم مشى ثم وقف والتفت إلى ثابت قال يا ثابت قال ما تريد قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا قال ثابت من تعني قال أعني عزان ابن شموال قال قتل فمشى ثم قال يا ثابت فما فعل سادة المجلسين اللذين يجتمع إليهم الناس قال من تعني؟ قال أعني بني كعب ابن قريضة وبني عمرو بن قريضة قال تابت ذهبوا قتلوا عندها وقف الزبير هو الآن في لحظة اتخاذ قرار يسلم أو لا يسلم فادري بالله عليك ما مثله مثله كمثل رجل أتى ليصلي الجمعة فإذا الخطيب يتكلم عن التدخين مثلا وحرمته وصاحبنا علاقته بالتدخين وثيقة في جيبه علبة سجائر وفي سيارته أخرى وعند سرير نومه ثالثة وفي درج مكتبه رابعة أصحابه مدخنون تعود عليه كيف يغير حياته ومثله من كان كسبه من حرام أو له علاقات محرمة بفتيات أو فتاة لها علاقة محرمة بشاب كلهم يحتاجون إلى بطولة وحزم لتغيير برنامج الحياة هذا حال صغير أما الحق فقد تبين له. هل يدخل في الإسلام ويترك دين أبائه وأجداده الأمر يحتاج إلى شجاعة بل يحتاج إلى رجل بطل تهون عليه الدنيا كلها في سبيل أن يتبع الهدى ما يضره لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فربح الدنيا والآخرة أخذ الزبير يفكر ثم التفت إلى ثابت قال يا ثابت قال نعم قال تريد أن تحسن إلي قال نعم قال فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا الحقتني بالقوم يعني أقتل معهم فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أنا بصابر حتى ألقى الأحبة سبحان الله انظر إلى المفاهيم تلقى الأحبة في الموت فعاد به ثابت يسير به فعلا إلى الموت مختارا أن يموت على الكفر فكان له ما أراد سبحان الله جبن وخور وما ضره لو انتهز الفرصة وغير حياته أيها الأحبة الكرام وكم من الناس اليوم كذلك يضيعون الفرص تمر به فرص الخير وقوافل الرحمات فلا يرحل معها يدخل عليه رمضان ويخرج وهو لم يتغير صلاته قبل رمضان هي صلاته بعد رمضان لسانه قبل رمضان هو لسانه بعد رمضان الفاظه هي الفاظه نظراته هي نظراته أصدقاؤه هم أصدقاؤه كسبه هو كسبه لا يعدل في ذلك شيئا سبحان الله نفوس لم يهدبها الجوع ولم يربها السجود والركوع شهر كامل وصيام متتابع ولم يتعدل فيه شيء عجباً يا قوم أين آثار الصيام وأنوار القيام إن كنت تخشع وتبكي في رمضان فأين شواهد الأحزان شهر رمضان مضمار الصادقين وغنيمة السابقين وقرة عيون المؤمنين نعم وليالي رمضان كتاج على رأس الزمان وهي غنيمة أهل الإيمان إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا أجر وتحسب من عمري نعم لماذا لا يكون عندنا شجاعة وإصرار على إصراح أنفسنا وعلاج أخطائنا برمضان نعالج أولا علاقتنا بربنا ننكسر بين يديه صادقين نشعر أنفسنا أننا عبيد وهو سيد أننا محتاجون وهو غني أنه القوي ونحن الضعفاء نعترف بذلك صراحة بين يديه أجذبت الأرض واشتد القحط في عهد الخليفة الناصر وكان المنذر بن سعيد البلوطي القاضي الفاضل من العباد الصالحين أمره الخليفة أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء فلما أراد أن يخرج تفكر على أي حال يكون الخليفة الآن هذا الخليفة الذي أمرني الآن أن أخرج وأصلي بالناس للإستسقاء وأن أدعو الله تعالى بأن ينزل علينا المطر على أي حال يكون الآن فالتفت البلوطي إلى غلام عنده وقال يا غلام ها أنا سائر للإستسقاء فليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة الآن اذهب فتحيل حتى تنظر إليه ذهب الغلام وكلم الغلمان الذين في القصر حتى نظر إلى الخليفة من خلال قوة في داره ثم رجع إلى البلوطي قال البلوطي ما رأيت فقال الغلام والله ما رأيته قط اخشع منه في يومه هذا انه منفرد بنفسه لابس اخشن الثياب مفترش التراب قد على نحيبه واعترافه بجنوبه وهو يقول ربي هذه ناصيتي بيدك اتراك تعذب الرعية بذنبي وانت احكم الحاكمين فلما سمع البلطي ذلك تهلل لوجهه، وقال يا غنام اتبعني واحمل الممطرة معك يعني احذر مظلة من المطر اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء افلا يجعلنا الصيام نستشعر هذه العبودية نستشعر ان فضل الله علينا عظيم يوم هدانا للإسلام فلم يجعلنا وثنيين نسجد لصرم ولا هندوسا نركع لبقر ولا يهود ولا نصارى بل جعلنا موحدين نسجد شرفا كلما تذكرنا أننا نعبده وحده لا شريك له حبس أحد السلاطين رجلا فلما طال عليه الحبس كتب إليه بعض إخوانه الصالحين يا فلان أشكر الله على نعمه واصبر فلبث أياما ثم أمر به السلطان فضرب بالسياق حتى ضعف فكتب إليه صاحبه أشكر الله فمرت الأيام فأمر به السلطان فجعل في رجله قيد وجعل طرف القيد الآخر في رجل رجل مجوسي مسجون معه اشتد عليه الأمر وصار ملاسما لهذا المجوسي ومضت الأيام فأصيب المجوسي بداء في بطنه فأصابه إسهال وصار يقوم بالليل والنهار مرارا لقضاء الحاجة وكلما ذهب إلى الخلاء ذهب معه هذا الرجل لأنه مربوط معه فيقف عند رأسه حتى يقضي حاجته فضجر من ذلك ضجرا شديدا فكتب إليه صاحبه يوصيه قال أشكر الله ولا تجزع تسخط من وصيته وقال أشكر الله على ماذا وإي بلاء فوق ما أنا فيه فكتب إليه صاحبه لو كنت مجوسيا مثله وجعل الزنار الذي في وسطه في وسطك ما كنت تصنع فاشكر الله على سلامة الدين ولا عليك بما فاتك من الدنيا نعم إذا قويت علاقتك بمن في السماء فلا عليك بما فاتك من الدنيا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام هضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب معاشر الصائمين رمضان فرصة للتزود من القربات وهو فرصة أيضا لتصفية النفوس بين المؤمنين أن نجعل القلب سليما أن يطلع الله على كماء صدورنا ونحن صائمون فلا يرى فيها حكدا ولا ضغينا ومن نظر في حال السلف وجد من حرصهم والله على صفاء النفوس أعاجي بل حتى مع العصاة والمجرمين ومن يؤذيهم كانوا يتعاملون معهم بصفاء نفس أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها كانت من اليهود فأسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ذهبت جارية لها إلى عمر وقالت يا أمير المؤمنين إن صفية تحب السبت وهو يوم معظم عند اليهود تحب السبت وتصل اليهود فبعث عمر رضي الله عنه إليها يسألها قال يا أم المؤمنين ما الخبر فقالت أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة وأما اليهود فإن لي فيهم رحما أصلهم هم أقارب لي فأنا أصل رحمي فدعا لها عمر فعلمت صفية أن الجارية هي التي نمت عليها عند عمر فسألت جاريتها قالت ما حملك على ما صنعتي؟ فزعت الجارية وقالت الشيطان الشيطان ثم سكتت الجارية تترقب ما سوف تفعل بها صفيه فكظمت ام المؤمنين غيظها وقالت اذهبي فانت حرة كظم للغير وحسن تعامل وعفن والامام ابو اسحاق الشرازي اقبل يوما الى ججلة وخلع عمامته على شاطئ النهر ونزل ليتوضع كانت عمامته بعشرين دينار فاخرة فجاء لص فأخذها وترك مكانها عمامة رديئة فلما انتهى أبو إسحاق من وضوئه أقبل إلى العمامة فتناولها ولفها على رأسه ومضى وهو ساكت فلما جلس في درسه نبهه بعض الطلاب قالوا يا شيخ هذه العمامة التي على رأسك غير العمامة التي ذهبت بها لما أردت أن تتوضى ثم أخبروه أن لصا سرق عمامته الفاخرة وترك له هذه وهم ينتظرون أن يغضب الشيخ وأن يدعو على من سرق العمامة فسكت الشيخ قليلا ثم قال عف الله عنا وعن عف الله عنا وعن لعله أخذها محتاجا إليها ما أجمل أن نطأ على أنف الشيطان وما أجمل أيضا أن يكون عندنا من الجرأة ما نرغم به إبليس ونزيل ما في قلوب الآخرين من أحقاد علينا نزيل ذلك بالتبسم والتلطف وخيرهما الذي يبدأ بالسلام او نزيله بالهدية المناسبة وتهادو تحبو او نزيله بالنية الصادقة والمصارحة نعم المصارحة عبر المقابلة الصريحة او الرسالة المكتوبة حتى لا يبقى في النفوس شيء اعسم على ذلك الا يبقى في قلبك على احد من المسلمين شيء سافر المسورة بن مخرمة رضي الله تعالى عنه سفر إلى الشام فوفد على معاوية رضي الله تعالى عنه ومعاوية كان خليفة في ذلك الحين سأله بعض الحاجات فقضاها معاوية له كان معاوية أصلا يبلغه أن المسورة يعيب عليه وعلى عدد من الولاة أشياء يعني ينتقد عليهم بعض الأمور وربما تكلم بها عند خاصته فلما خف الناس من عندي معاوية الذين في المجلس وخرج أكثرهم قام معاوية وأخذ بيد المسور وخلى به في مكان أراد المصارحة قال يا مسورد قال لبيك يا أمير المؤمنين قال ما فعل طعلك على الأئمة يعني ما أخبار كلامك في أعراض الولات قال المسور دعنا من هذا وأحسن فأصر معاوية عليه. قال لا والله لا تكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه فتكلم المسور فلم يترك شيء أن يعيبه عليه إلا بينه له قال أن تفعل كذا وفعلت كذا وقلت كذا وقربت فلانا وأبعدت فلانا وأعطيت فلانا ومنعت فلانا ذكر له كل الأشياء التي في قلبه عليه فلما انتهى قال له معاوية يا مسور لا أبرأ والله من الدم يعني كلنا مذنبون فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح بأمر العامة يعني أنا عندي حسنات أصلا مع الناس فإن الحسنة بأشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك الحسنات قال مسور ما تذكر إلا الذنوب يعني جرت عادة الناس أصلا ما يتكلمون إلا بالأخطاء قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه يعني أنا مقر أن علي ذنوب وأخطأ فهل لك يا مصور ذنوب في خاصة نفسك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر قال نعم قال فما يجعلك لله برجاء المغفرة أحق منه يعني الله تعالى سيغفر لك ذنوبك وأنا لا فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها فسكت المسور قليلا ثم قال خصمتني خصمتني يا أمير المؤمنين ودعا له ثم خرج مسور من عند معاوية فلم يسمع بعدها في مجلس بذكر معاوية إلا دعاه فما أجمل أن يكون عندنا جرأة معاوية في مداوات النفوس وختاما معاشر الصائمين والصائمات إن من أهم ما ينبغي أن ننتهز به أيام هذا الشهر في المبارك نصح الناس ودعوتهم إلى الله فقد أقبل الناس على الخير وانتهى الكثيرون عن معاص كانوا مقيمون عليها قبل رمضان يا جماعة في رمضان تقبل النفوس على ربها ويضعف تحكم الشيطان فيها بالله يعنيكم كم من ابن يشتكي إعراض ولده وكم من شاب يتمنى الهداية لصديقه وكم من زوجة تتلهف لتوبة زوجها ها هي القلوب تقبل في هذا الشهر الكريم لماذا لا نصطادها بسنارات الإيمان لماذا لا تكون الدعوة وإصلاح الناس من أهم غاياتنا في هذا الشهر الكريم وأنتم تعلمون ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ورب كلمة يتكلم بها أحدنا تكون سبب هداية لمن يسمعها وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله لهم بها رضا إلى يوم يلقاه أيها الأخوة الأخوات أعلم أننا أننا كلنا نعرف حاله صلى الله عليه وسلم في الدعوة ونعرف أحوال الصحابة نعم ونعرف أساليب الدعوة بل ونتقنها لكننا نحتاج في الحقيقة إلى أن نحمل همها وأن نجعلها من أهم أشغالنا نحتاج أن نتفنن في اصطياد الناس لهدايتهم أن نغشاهم في مجالسهم أن نسلك بهم كل سبيل لزيادة إيمانهم وتعبدهم لربهم كان القاضي وكيع رحمه الله كان يصلي الفجر ثم يجلس لطلاب العلم حتى ترتفع الشمس ثم ينصرف إلى بيته فينام قليلا فإذا صل الظهر خرج إلى طريق الأعراق الذين يمرون به لاستقاء الماء فإذا رآهم قد أراحوا إبلهم بدوا وأقبلوا لأجل أن يعبئوا قربهم ماء إذا أراحوا إبلهم وجلسوا اجتمعوا جاء وكيع القاضي بنفسه وجلس إليهم يعلمهم من القرآن ما يؤدون به الصلاة ويستمر معهم بالشمس الشمس على هذا إلى أذان العصر ثم ينصرف إلى مسجده حمل لهم الدعوة. ولم يكن القاضي وكيع وحده الذي يحترك لأجل هذا الدين أو يستميت لإصلاح المسلمين. بل لا زال في الأمة خير. حدثني بعض المشايخ في مدينة جازان عن الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي رحمه الله أنه كان لا يفوت فرصة في تعليم الناس وفي دعوتهم إلى الله تعالى. مر يوماً ببئر يصطف عنده رعات الغنم ليملوا قربهم بالماء. ورأى أن الراعي يقبل على حماره ثم يظل واقفا زمنا ينتظر وصول دوره فاقبل الشيخ وبنى مظلة صغيرة بجانب البئر وصار يجلس فيها وقت مجيء الرعاة ويجعل بين يديه طبقا فيه تمر فاذا رأى راعيا واقفا ناداه قائلا تعال, تعال تعال كل تمرا واحفظ سورة الفاتحة فيدع الراعي دابته في الصف يدع حماره في الصف ويقبل ويجلس بين يدي الشيخ فيناوله التمر ويكرر عليه السورة فلا يصل دوره إلا وقد حفظها فحفظ الفاتحة بهذه الطريقة مئات من العوامل وربما كانت هداية شخص أو انصرافه عن معصية بكلمة عادرة أو دعوة صادقة فما بالك إذا كان هذا في رمضان وقد صفدت الشياطين وزينت الجنة وغلقت أبواب النار أذكر أن دعيت في ليلة من ليالي شهر رمضان قبل سنتين تقريبا إلى لقاء مباشر في إحدى القنوات الفضائية كان اللقاء حول أحوال العبادة في رمضان وكان تصوير اللقاء في مكة في غرفة بأحد الفنادق مطلة على الحرم كنا نتحدث عن رمضان والمشاهدون يرون من خلال النافذة التي وراءنا يرون المعتمرين والطائفين يرونهم خلفنا على الهواء مباشرة في الحقيقة كان المنظر مهيبا والكلام مؤثرا حتى ان مقدم البرنامج رق قلبه وبكى اثناء الحلقة كان جو ايمانيا مضت ساعة كاملة وانتهى اللقاء ولله الحمد وما كاد اللقاء ينتهي حتى اقبل الي المصور يشكرني على اللقاء ويبين تأثره لكني لاحظت أن بيده سجارة قد أشعلها أول انتهى اللقاء. شددت على يده وقلت له وأنت أيضا أشكرك على مشاركتك في تصوير البرامج الدينية وجزاك الله خير لكن لي إليك كلمة لعلك تقبلها مني قال تفضل تفضل يا شيخ قلت يا أخي الكريم الدخان والسجاء أول ما قلت الكلمة قاطعني قال تنصحني يا شيخ لا تنصحني والله ما في فائدة يا شيخ قلت طيب اسمع مني انت تعلم ان السجائر حرام وان الله تعالى يقول قال يا شيخ يا شيخ لا تضيع وقتك انا ما أكثر اكثر من 40 سنة وانا ادخن يا شيخ الدخان يجري في عروقي تقول لي اتركه يا شيخ ما في فايده كان غيرك اشطر يقول لي بهالعبارات قلت يعني ما في فايده انصح قال يا شيخ لا تضيع وقتك روح الحرم اقرأ قران فقلت يعني خلاص اذهب ما في نصيحة قال ادع لنا ادع لنا جزاك الله خير ادع لنا فأمسكت يده وقلت تعال معي قال أين؟ قلت سأدعو لك تعال تعال منظر إلى الكعبة تعال. فأقبلنا ووقفنا عند النافذة المطلة على الحرم فإذا كل شبر فيه مليء بالناس ما بين راكع وساجد ومعتمر وباك كان المنظر فعلا مؤثرا قلت له هل ترى هؤلاء؟ قال نعم قلت كل هؤلاء جاءوا من كل مكان في الدنيا في. وسوت عرب وأعاج أغنياء وفقراء كلهم يدعون الله أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم صحيح؟ قال صحيح قلت أفلت تمنى أن يعطيك الله ما يعطيهم؟ قال بلى قلت ما رأيك إذن أن ندعو الله تعالى أن يغفر لنا؟ قال حسنا قلت أرفع يديك فرفع يديه قلت أنا سأدعو وأنت أمن على دعائي. قال حسنا رفعت يدي ورفع يديه قلت اللهم اغفر له قال آمين قلت اللهم ارفع درجة قال امين قلت اللهم اجمعه مع احبابه في الجنة قال امين قلت اللهم اجعله من من يجالس الانبياء في الجنة قال آمين, امين امين ونازلت يا جماعة ادعو وادعو حتى رق قلبه وبكى وبكى وهو يردد امين امين امين فلما بكى واردت ان اختم الدعاء قلت اللهم ان ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وان لم يتركه تحرمه منه فانفجر الرجل باكيا وغطى وجهه بيديه وخرج من الغرفة أنا لم أذهب أتبعه وإنما مضيت إلى السكن الذي أنا فيه ومضت في الحقيقة عدة شهور ثم دعيت إلى مقر تلك القناة لقاء آخر مباشر أول ما دخلت المبنى فإذا برجل بدين يقبل علي ثم يسلم علي بحرارة يقبل رأسي ينحني علي يدي ليقبلها كان متأثرا جدا حقيقة ما عرفته قلت له جزاك الله خيرا يعني أشكر لك لطفك وأدبك أقدر لك محبتك لكن اسمح لي أنا لا أذكرك فقال طبيعي أنك ما تذكرني يا شيخ قلت من الأخ قال هل تذكر المصور الذي نصحته قبل سنتين ليترك التدخين قلت نعم قال أنا هو والله يا شيخ أني لم أضع سجارة في فمي منذ تلك اللحظة صرار وقوة على إصلاح النفس وتأثر بالنصيحة لماذا لا نتعامل مع الناس على مثل هذا الأساس ونحمل الهم في هذا الشهر الكريم أيها الصائمون والصائمات رمضان فرصة إيمانية وهو فرصة لتربية النفس على الأخلاق الحميدة وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يعني حماية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني مرء صائم والصائم المحتسب أيها الإخوة والأخوات إذا أوذي أو شتم لا يغضب بل يقول إني صائم ولا يقابل الإساءة بمثلها ولا تضطرب نفسه لأن انه صائم فكأنه يقول لمن اساء اليه افعل ما شئت. قد عاهدت ربي بصومي على ان احفظ لساني وجوارحي فكيف اخلف العهد نعم اني صائم فلا وقت عندي للخصام ولا سيء الكلام اني صائم لا اريد ان ادنس صيامي بالكلام مع مثلك بالكلام الباطل كان السلف ايها الاخوة والاخوات يحفظون السنتهم ويكذمون غيظهم ويحسنون اخلاقهم في غير رمضان فما بارك بحالهم في رمضان كان عبد الله بن عباس يمشي يوما ومعه تلميذه عكرمة وبعض أصحابه في أثناء الطريق وقف له رجل وجعل يسبه ويشتمه وابن عباس ساكت والرجل يسب ويشتم فلما خف غضب الرجل التفت ابن عباس بكل هدوء إلى عكرمة وقال انظر يا عكرمة إن كان للرجل حاجة فاقضيها له ثم مضى اما عمر بن عبد العزيز فقد مضى الى المسجد يوما مع بعض حجانه اول ما دخل المسجد وجد ان السرج مطفأة بالليل وان عددا من الناس قد ناموا في المسجد فلم يشاء ان يوقضهم او ان يشعل السرج فجعل يمشي بين الناس النائمين ويتخطى برجليه ويحضر من ان يؤذيهم من غير قص وطأ برجله على رجل احد النائمين استيقظ ذلك النائم غاضبا وصاحب عمر قال أنت حمار؟ كلم عمر بن عبد العزيز كلم الخليفة يقول أنت حمار؟ فأجابه عمر بكل هدوء قال لا أنا عمر بن عبد العزيز فهم الحاجب الذي مع عمر أن يؤدي الرجل يعني كيف تقول الأمير المؤمنين حمار؟ فنهاه عمر وقال ما فعل شيئاً استحق التأديب قال يقول لك أنت حمار؟ فقال ما قال شيئا إنما سألني أنت حمار؟ فأجبته لا أنا عمر يعني وانتهى الموضوع يا جماعة يعني ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب البطل هو الذي يستطيع أن يؤدب نفسه بآداب الشريعة ومدرسة الصوم تدفعك إلى ذلك فلا غضب مع الصيام ولا سب ولا فحشاء بل إن سابه أحد قال إني صائم سئل عكرمة المفسر عن معنى قوله تعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام وسيدا وحصورا قيل يا عكرمة ما معنى الحصور قال الحصور هو السيد الذي لا يغلبه الغضب وهذا هو طبع الشرفاء ألم ترى أن إخوة يوسف عليه السلام باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم فلما مضت السنين وقدر يوسف عليهم وأتوه محتاجين يقولون وتصدق علينا أجابهم وهو يطأ على أنف الشيطان متناسيا كل الآتام السابقة وقال لهم لا تثريب عليكم يعني أنا لا ألومكم ولا أقدح فيكم وأنسى الماضي كله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم راحمين أفلن نستطيع أن نجعل من رمضان تربية لنفوسنا على مثل ذلك أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا ممن يقبل صيامه ويغفر زلله وإجرامه وأن يمن علينا بالعتك من النيران والفوز بالجنان وأن يغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والله تعالى جل وأكرم وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من إصطاراتنا يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم الثلاث يوم يوم الحشر والنشور ويوم ينفخ في الصول ثبت ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله وكلٌ أتاه داخل إنها الساعة وترى الجبال تحسبها جامد وهي تمر مر والسحاب صنع الله صنع الله الذي الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء، إن إنه خبير بما تفعلون. بِنَ هَذِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا هَسَاءً وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الساعة. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إينا يعبدون آه على من كانت في النار مسوى وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون آه على من عصى مولاه ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون آه على من باع آخرته بدنيا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يوم إذ فهم لا يتساءلون آهن على المتروض آهن ثم أوى ونظرت فكانت عاقبة مكرهم أن دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية. خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون مؤسسة وتسجيلات بن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوسيع بمكة المكرمة يسعدهم أن يقدموا لكم أحبتنا الكرام درة إصداراتهم القرآنية في ثوب قشيب قراءه مميزه وفريده لثور النمل النمل النمل والقصص والقصص والقصص وياسين وياسين وياسين وغافر بفضل فضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريق من تصدارات من اصداراتنا العشيق العشيقه العشيقه العشيق تلك الأمية الغالية التي يسعى إليها الساعون سعلة تكوي قلوب العاشقين وتسهر ليلة المتعبدين استعذبوا من أجلها العذاب وتحملوا جليل المصاف هي نور يتلألأ, يتلألأ وريحانة تهتز لماذا فيها العباد المنعمون الذين يأكلون ولا يتغوطون ويشربون ولا يبونون ويتطيبون ولا يمتخطون يضحكون ولا يبكون ويقيمون ولا يرتحلون ويحيون ولا يموتون وماذا فيها الوجوه مصفرة ضاحكة مستبشرة فيها الحور العين, العين والجمال المبين فيها النعيم الدائم والعاشق الهائم هي دار الخل وهي دار المقامة لا ينتقلون منها ولا يملون هل هي دائمة دار الحضور والسرور ينسى فيها المريض مرضه والمصاب مصاب والفقير فقرة والمقهور قهرة وماذا عليه ليس فيها هم مال يجمع ولا منصب يرفع ولا مرض يزول ولا سجن يطول ولا بيت يبنى ولا ولد يشفى ولا عدو يخشى ليس فيها كروبات بل فرحة ومسرات هل تنسي ما قبلها ينسى الدم مدمامة والمعور وقعاقته والمشوه قباحته حجب حجب حتى لو كان شيئا جميعا يحتقر الجميل سابق ملاحته والوسيم سابق وسامته وقد صارت وجوههم انوارا وابدانهم اطهارا فتسابق اليها عشاقها وتنافس لخطفتها احبابها لم يكونوا يكتفون بعمل واحد، وإنما كانوا ينوعون القربان ويتسابقون إلى الخيرات. همة عالية وأمنية غالية. يا سلعتر وحمان، مسترخية. يا سلعتر وحمان، مسترخية. بل أنت غالية على الكسلاني. يا سلعتر وحمان، ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا سلعتر وحمان. ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرغت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم دو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الانسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني هل تعوضوا عنها في الدنيا؟ يعوض الله المحسن عن احسانه والمجاهد عن جهاده والصابر عن صبره والمريض عن مرضه والفقير عن فقره والمبتلى عن بلائه والداعية عن دعوته والعالمه عن علمه هي أمية العاشقين وعشيقة الصالحين ومهوى هو السالكين فما دمعت العيون إلا شوقا إليها ولا القلوب إلا عشقا لها يا راغبا في رنان وطالبا رضا الرحمن لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بلواني أسرع وحثت السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني فاعشق وحدث بالوصال النفس وبذ المهرها ما دمت ذا إمكان واجعل صيامك قبل نقياها ويوم الوصل يوم الفطر ومضاني واجعل نعوت جمالها الهادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات اماني العشيق العشيق من اصداراتي من اصداراتي قال هل تصدق انه ما مضى على زواجهما الا قرابة ثلاثة اشهر وقتلها كيف قتله؟ يعني يعوذ بالله وجدها على فعل معين او محرم او فاحشة او وجدها مع رجل مع انه ما يجوز ان يعاملها بالقتل في مثل المواقب لكن احيانا بعض الناس قد يتور ويتهور ويضربها بشيء فتموت بسببه قال لا ذبحها بالسجين قصة سجين انت جئت لأجل تفسد ابليس ما وجد احد يرسله يخبرني بهالموضوع الا انت قصة سجين ما تخاف الله تشغل الموسيقى طوال هذه المسافة وتشغلها الان بصوت عال. يا اخي اذا تريد ان تسمع المعازف اسمعها لي وحدك قصة سجين جيدين بس في الاكل والشر والمفاطيح اما خذوا الكلام ثلاثة اربع كلامهم هم هيك. يكذبون على الناس وجوبنا قصة تسجيل قصة تسجيل قال يا رسول الله انقفلوا اباءنا وابناءنا واخواننا ونتركوا العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف عنقه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى قصة السجين من هذا السجين ما قصته أوصل نبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير الصحابة كانوا يحرصون على سجنه ويخافون من جرمه ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه غطائي الفكين والشفتين حتى ما يتفلت من سجنه فيؤذي الآمنين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من شيء أحق بالسجن من اللسان اللسان كمثل السبع إن لم توثقه عدا عليك فأكرك اللسان خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده فقال عليه الصلاة والسلام فكينتك أمك يا معاذ. يعني فقدتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ربما يتمنى أقوام يوم القيامة أن لو كانوا عميا لا يبصرون لأنه ما ثقل موازينهم بالسيئات إلا ما نظروا إليه من المحرمات وربما يتمنى البعض لو أنهم كانوا بكما لا يتكلمون لأنهم ما أوبقهم أصلا في صحائفهم إلا ما فيها من غيبة وسباب وكذب وفحشاء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فكان بهذه الألسن عبد غير الله تعالى وأشرك وكان بهذه حكم بغير حكمه سبحانه وتعالى كم بهذه الالسنة احدثت بدع وادميت افئدة وقرحت اكباد كم بهذه الالسنة ارحام تقطعت واوصال تحطمت وقلوب تفرقت وكم بهذه الالسنة نزفت دماء وقتل ابرياء وعذب مظلومون كم بها طلقت امهات وقذفت محصنات كم بها من اموال اكلت واعراض انتهكت ونفوس انزهقت اشتب احفظ لسانك فننتسف من العيوب ما يقع من خلافات بين رجل وزوجته لو حفظ لسانه وحفظت لسانها لكف كثير من هذه الخلافات من العيوب غيبت الناس كيف تستطيع ان تتقي ذلك احفظ لسانك من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حقد لو نظرت دوجت انه احيانا بسبب كلمات خرجت منك فحقدوا عليك بسببها طيب والحل احفظ لسانك ومن العيوب. التنابس بالالقاف طيب والحل احفظ لسانك من العيوب السخرية من الاخرين طيب والحل احفظ لسانك قصة سجين اجعل لسانك مسجونا لا تخرج من زنزانته. اجعل الفكين على حالهما مغلقين واجعل الشبتين كذلك قصة سجين كما قصة هذا السجين وكيف تواصل علماؤه بتجنه ولماذا حذر العقلاء من فك قيده ولماذا كانوا يؤثرون السكوت. على الكلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ساست تسجيلات بن عفيف للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم الى بعض من يتكلم في اعراض الناس ولا يهتم الى بعض من يستهزئ بالصالحين ولا يهتم الى بعض من يترقص الناس في المجالس ولا يلتبت الى كلامه قصة سجين وترقب وترقب وضّر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قفصاً وعباً قفصاً وعباً الله يريدك في طاعتك لوالديك الطير في حضنها الامان في صدرها الحنان اذا كلفك والدك قال لك احضرني الحاجة الافلانية ما تلك ابي دعاني حالا تطير كالطير لتنفيذ أمره شوفه هو يتمشي قبل الولادة الحمل أتعبه وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وأنت ما تدري تسبح في بطنها بداخل داخل ثلاث والحبل السري يشرب من دمه عظمك ياخذ من عظمها ولحمك ياخذ من لحمه وعصبك ياخذ من عصبه الآن يوم كبر أصبحت قويا فتيا ترفع أعصاك على ما يبلغن. <تصفيق> عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما ولد عارف في يوم من الأيام قال هذا الابن لوالده خذ هذه البطانية وحمل جدك الشايب اللي أدانه عند العجزة أو بأي مكان وفكنا منه فذهب وعاد بالنصف فقال له أبو لماذا شقفتها نصفين قال جئت بالنصف الثاني لك يا, أبي لك يا أبي وسأدخرها لألفك بها وأرميك كما قسى قلبك على جد فقال الله أكبر تبت إلى الله أدعوك ربي وأرجوه أن تستجيب دعايا من الذي أنطق الولد إنه الله الذي خلقني فهو يهدين قصص العربة في دخل الواد ولد عاف خطبت له امه اجمل النساء ولكنه كان يرى امه تذوي وتنحس فشك الابن في امرأة واذا به يرى زوجته كالنمره طبخت الطعام واكلت واقذت السفرة بما فيها من مثار والقتها في وجه الالوز تبكى الولد لهول ما رأى وقال لقد أصبح جمالها قبحا وليس لها عندي مكان. أميرال. رقوق الأبناء. وينك يا ولد؟ ثلاث ايام ما شفتك انت حي ولا ميت وش فيك ما ييتني اخاف انك تحت بجليل يا رب الله فضول في صدرها الحنان في قلبها الايمان في كفيها الاحسان فقال الله اكبر امي بين الحياة والموت ترحم علي وخايف علي وانا ارميها والله الاحب قدمك يا امي ليه هنا الجنة يا والله امك قفرها امك صورها امك قرضها امك تضل عصفك ولو ما تصلي تظل عصفك ولو كانت كافرة ولو كانت مشركه تظل امك لو شربت خمر تظل امك ورجلها على رقبتك ولو ارتكبت كبيره لا تكسر لا تقصر في قصر بحق امي رعاها الله وفي الختام أمي تقبلوا تحيات اخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة شارع المنصور امام مسجد ابن حسن. هاتف رقم خمسة أربعة اثنان اثنان اثنان اثنان اثنان فاكس خمسة, أربعة خمسة ثمانية ثمانية ثمانية صندوق بريد واحد جوال صفر خمسة صفر, صفر, صفر موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com البريد الالكتروني info@binafifnet.com at علما بأن جميع الحقوق محفوظة أمي أمي أمي رعاك الله أمي